افتراء على الله كذبا ان به جنة بل للذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض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 وألن نله له الحديد أن نعمل سابغات وقدر في الثرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير وللسليمان الريح تجوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر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 يَعْمَلُ آلُ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَّلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتِهِ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَةُ الْجِنِّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ